من تفهم يا غلمن الربعون عاشقك سلم مرى للغرام شفت فيك العمر يالقلب الحنون ومن عرفتك وانا عايش فيه يا انسى العالم ولو يزعلون ما عطيت اليوم غيرك اهتمام عجزت عيوني على غيرك تمون وما عرفت انطق لغيرك بالسلام لك أنا خطوة وصل للجنون باكتر العاقل على عاقله لام بكان أبفخر على العالم وأكون أسعد اللي حب وجمالهم كلام من تفهم يغلمن مربع عيون عاشقك سلم مراع للغرام